أصر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستو شو ثيابهم وأصر واستكبر واستكبر ثم إنني دعوتهم جهرا ثم إنني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا أقولت استو فروا ربكم إن هو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرْ فِيهِ النُّورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَبْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا فيجاجا قال نوح رب إنهم عصوني إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولدوا إلا خسارة، وملكو ملكا كبارا، وقالوا لا تذون آل هتكم، ولا تذون وذو ولا سواع ولا يوث ويعوق والسرى، وقد أضلوا كثيرا. لا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلونا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقالن